ل أ س و ع ه النابلسي ل ل ا ل ح م د ل ل ه ا ل س ي و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ن وقال الذين كفروا آمنوا. وقال للذين آ م ن و ا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم Bye-bye.